قال يا موسى ان اصقفيك على الناس برسالاتي وبكلامي ان اصقبيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء معره وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاشقين سأطرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن سبيله شد لا يستخدوه سبيله وإي يرو سبيل الغي يستخدوه سبيله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقائ الآخر حبقة أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قوار ألم يروا أنه لا يتلموا ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما تقق فيه ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا للكونن من الخاتلين